ربنا الله، ربنا الله،, ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد أمة الصحراء يا شعب القلود من زيواكم حلاء ولا للوراء من يداع قبلكم في ذا الوجه صح كسرى هنا لقي صرى الله من سواكم في حديث أو قديم طلع القرآن صبحا للرشاد هاتفا في مسمع الكون العالم من سواكم في حديث وقديم أطلع القرآن صبحا للرشاة هاتفا في مسمع الكرون العظيم ليس غير الله ربا للعبان ليس غير الله رما للعبان, للعبان أمة الصحراء يا شعب من سواكم حلا ودهن الوراء يداعم قبلكم في ذا الوجود صاحنا فسراهنا لقيصرا ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد ويكأن لم تشرقوا في الكائنا بهدى الإيمان والنهج الرشيء ونسيتم في ظلام الحادثات الصحراء في العيش الرضيل قيمه الصحراء في العيش الرضيل كل شعب قام يبني يا بني نهضه واغرام ينكم في قديم الدهر كنتم همم لما نفسك كيف صرتم أمما كل شعب قام يغني نهضه وارا انكم منقسما في قديم الدهر قمتم امه لا نفسي كيف صرتم غمما لفه نفسي كيف صرتم غمما امه الصحراء يا شعل خلودي من سواك حل العودان الغرا اي داعق قبلكم في الوجودي صحدا تسرونا لا قيصرا ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربنا العباد ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربنا العباد كل من اهمل ذاتيته فهو اول الناس يطرب بالفناء لم يرى في كل من ظل داعشا لن يرى في درب قوميته كل من قلد داعشا وربا كل من ظل داعشا وربا كل من ظل داعشا ذاتيته فهو أولى الناس طر بالفنى لن يرى في الدهر قوميته كل من قلد عيش الورباء فكروا في عصركم واستبقوا طالما كنتم مثالا للبشر فكروا في عصركم واستبقوا طالما كنتم مثالا للبشر وبلغوا الصحراء عزمه وبعثوا مرة أخرى بها روحهم مرة أخرى بها روح عمر ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد أمة الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حتى